قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُوا فَاخْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنجَيْنَا هُوَ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أُغْرِقْنَا بَعْدُ الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم وأخوهم هود ألا تتقون إن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 وَتَتَّخِذونَ مَصَانِ عَ عَكُم تَقْلدونون وَإِلَ بَطَشْتُمُ بطَشْتُم جَبرين فَاتَّقُ اللهَّهَا وَأَطعون وَاتَّقُ الذي أَمَددَّكُم بِماَا تَعللَمون أمَددَّكُمُ بأَامِون وَبَنين وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَوَّتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ